أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطانسي فَذِہِمْ وَضَاقَ فِہِمْ ذَرَعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ نَصِيبٌ وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يُفْرِحُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 قالوا يا لوك إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب